الحمد لله الذي جعل في كل زمان لفترة من الرسل رقايا من أهل العلم يهدون من ضر إلى الهدى ويصبرون منهم على الآذى يحيون بكتاب الله الموتى ويبشرون بنور الله اهل العمى فكم من قتيل لابليس قد أحيوه وكم من ضال من تائهم قد هدوه فما احسن أتاهم على الناس وما أقبأ أتا الناس عليهم ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين على المبطلين وتأويد الجاهلين أما بعد فإنه لا مصيح الكلمات ولا يطاوع اللسان في مثل هذه اللحظات ان نوصل مدى طرحنا وصرورنا وابتهاجنا بهذه الزيارة المباركة إن شاء الله وحسب من ذلك أن أقول تحية بالمسك فاع وعطر ريحان شذا عبيرها فالله حي الشيخ طركوس كذا لاحمد الهادي فمسعاه حدا وليعلم الشيخ بان نقياه بشرى بمنه في الرسول لمشاه فالسعي مشكور له مقبرا والشكر موصول له معطرا اكرم به ضيفا وجمعا حافل فالضيف غمر والجمع لاهل والحي بالقدوم وربا أزهرا بعد النؤام من الغياب أكفرا فالعلم منه ضوء ذرد مأفرة وحمد ربي مبكداً مأفرة هذه زياره المباركة من طبيعة شيخنا والدي العلامه أبي أكثر معيز محمد علي تركوس حافظه الله ورعاه وثبت على الحق خطاه في هذا اليوم المبارك إن شاء الله العاشر من شهر كما بالاخر بعام ثلاثة وثلاثين والف النبويه على صاحبها اثم الصلاه وادم التسليم وذلك ليكشفنا ويطرد افئدتنا ويشنف على ويزلج صدورنا في محاضره خيمه بعنوان الدعائم الايمانيه للداعيه هذه هي المحاضرة أن المحاضر حسب من معرفته اسمه فهو أشهر من أن يشهر فمنزلته معروفة فمنزلته معروفة وشهرته مستطيرة ولو عمد ذلك لعجز عنه كريمي بل قلمي حسب من ذلك ما ذكرنا وامتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله من لا يشكر الناس فإنه لا يفوتنا في هذه المناسبة الطيبة أن نتقدم بالشكر الجزيل والثناء الجميل إلى كل من أسهم وأعان في إنجاح هذه المحاضرة بل هذا الحد الكبير المبارك ولو بجهد المقيم ولو بالكلمة الطيبة بدءاً من مدير الإقامة الجامعية وفقه الله بكل خير وكذا عمال المطعم وكل من رئيس الأمن وعوانه، إلى آخر طالب لهذا الحي الله وكذلك إخواننا من اهل هذه المدينة مدينة قصنطين تجنبها الله الفتن فجز الله كل خير الجزاء والشكر موصول أيضا لفضلة شيخنا الوالي نتعى الله به على تنبية دعوة ابنائه الطالة وتجسمه عناء السفر ومشقة الطريق تلبيه لهذه الدعوة فجزاه الله خيرا وإن عم به ودارك في علمه وعمله وإن كسبوا لباس الصحة والعافيه وثبتنا وعيا على السنة آمين ويحسنها هنا أن أذكر إخواني لبعض النقاط رجاء يلتزموا بها وينتجوا إليها أولها يعني بارك الله في إخواننا على إدراك هواتي النقال حتى لا تشويس على بس جزاكم الله خيرا إدراق الهوادث النقال حتى لا يكون هناك تشويش على إلقاء الشيخ ثانيا رجل من إخواننا انتزام الهدوء والصمت وحسن الاستماع والإصراء حتى تعم الثائلة إن شاء الله تعالى ثالثا عند انتهاء المحاضرة نود من إخواننا أن يثبتوا في أماكنهم حتى ينصرف الشيخ ثم ينصرفوا فراد على الجماعات وينظرم يعني حتى يكون هناك نظام ويكون السير الحسن لإجراح المحاضرة بارك الله في إخواننا وبارك الله في شيخنا واتفقه الله لما يحبه ويرضى أسأل الله المكارك فيه وأن يجري الحق على لسانه ولا أعطيل على إخواني فأحيد الكلمة إلى الشيخ خليتفضل مشكورا جزاه الله خيرا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ان يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هدي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فيسعدني ان اكون مع اخوتي في الله في هذا الرحال العلم المباوك اجمعني وإياهم أواصف المغدة المعطف والرحمة اجمعني وإياهم من أخوة إيمانية التي أثبتها الله سبحانه وتعالى في المحكم تنزيل لتقال إنما المؤمنون أخوة لا هي محق إخليمية ولا أخوة نسبيه ولا هي عصبية، جذبية، فإنما هي القوة اليمنية، هذه القوة اليمنية هي رباط متين تجمع أفراد الأمة وتسيرها كتلة واحدة، تسيرها جسد واحد، فقد عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الجسد في. هذه العلاقة طار رضيع حيث قال عليه الصلاة والسلام متى بالمؤمنين في كواده وكعاطفين وقرعونهم كمتى بالجسد الواحد ذا شكفى من عضو تداعى له سائر الجسد في السابق الحمار الحمد لله على نعمه لا تحصى والحمد لله اولا وآخرا ولا يقودني في هذه المناسبة السعيدة في أن تصطر مشاعر الشكر والأسفان للقائمين على هذا اللقاء الأقوى المبارك وتهدئه جميع ظروفه سواء كانوا بنا خلطة أو كانوا من اعوانهم المشاركين لهم والشكر موصول ايضا الى كل الافراد الذين اتوا من مكان بعيد وجاءوا ليجلسوا في هذا المكان تحليفا يدخل وجمعها على طاعه الذي احب وبدون ان نسعد في هذا الكلام أعود أن أدخل مباشرة فيما صطفته من كلمة أقولها ووتيها على مسامعكم وهي كلمة مخصومة لدعائم الإيمانية للدعية فأروا عليكم فمهمة الدعي لله تتطلب عمليا تسجيل دعائم ايمانيه قويه في الدنيا متينه في الاحكام قصد القيام وظيفته الدعويه على الوجه الأكمل والمرضي وهي في الاصل امتداد لوظيفه الرسل والأنبياء وهذه الدعائم الايمانيه هو بحاجه ماسه اليها وخاصه في اونه الراهنه ويمكن حصرها في ثلاث دعائم إيمانية محوريه تتمثل في فهم المنهج الدعوي وما يصحبه من ركيزتين اساسيتين اولا وفي صدق الايمان الراشق وما يترتب عليه من ثمرات ولوازم ثانيا وفي الاعتماد القلبي الموصول لله ثالثا وسنتعرف بهذه الدعائم الثلاث بما يلي فهي الاولى فهم المنهج الدعوي وأعني بفهم المنهج الدعوي الفهم الدقيق الذي ينتهجه الداعيه الى الله تعالى في سلوكه العملي ودعوته وهو فهم دقيق قائم على علم طريق الاخر لمعرفه احكام الشريعه ومعانيها ومراميها ومقاصدها والوقوف عندها تدبرا وتفكرا وامعانا وعملا ومعرفه الخالق الذي يدعو اليه وطريق الوصول اليه وما يحصل عليه المطيع من وعد وكرامه ومعرفة ما يدعو إليه الشيطان وحزبه والسبل الموصلة إليه وما يحصل عليه مطيع الشيطان من وعيد وذهان وهذه المعرفة تمكن الداعية الله تعالى من الثمين بين الحق والباطل فيما اختلف الناس فيه فيرى بها الحق حقا والهدى هدى والباطل باطلا والضلال ضلالا ويجعل الله سبحانه وتعالى بهذه المعرفة نورا في قلب الداعية وقوة وانشراحا وتعلقا أكثر بالآخرة وعزوفا أشد عن الدنيا ولا يتحقق للداعية الى الله تعالى التمييز بين الحق والباطل يحلص إلى عقيدة صحيحة يعتمد عليها إلا إذا سار وفق منهج سبيل قائل على صحيح المنقول الثابت بالكتاب والسنة والآطاء الوائدة عن الصحابة رضي الله عنهم، والتابعين من ائمه الهدى ومصابيح الدجار الذين سلكوا طريقا كما قال صلى الله عليه واله وسلم خير الناس القرن ثم الذين يدونهم ثم الذين يدونهم فكان هذا الصراط القويم يتمثل في طلب العلم بالمظالم الالهيه عن طريق الاستدلال بالايات القرانيه والاحاديث النبويه والاسترشاد بفهم الصحابه والتابعين ومن يلتزم من بمنهجهم من العلماء من أعظم ما يتميز تسدي أهل السنة والجماعة عن أهل الأهواء والفرقة ومن مميزاتهم الكبرى عدم معارضتهم الوحي بعقل أو راي أو قياس وتقديمهم الشرع على العقل مع أن العقل الصريح لا يعارض النص الصحيح بل هو موافق له ورفضهم التاويل الكلامية للنصوص الشرعيه لأنواع المجازفه واتخاذهم الكتاب السنة ميزانه للقبول والرفض تلك هي اهم قواعد المنهج السلفي وخصائصه الكبرى التي لم يلتصق بها احد سوى ذلك بان مصدر التلقي عند مخالفهم من أهل الأهوال والباطل والبدع والعقل, والعقل الذي قد سبقه الفلاسفه الفلاسفة بلات المناطق وتنمحلات المتكلمين تكلمين في تحديد العقل ورد النصوص ومعارض اتهابه وغير ذلك مما هو معلوم من منهج الخلف ومن مميزات هذا السبيل لهذا المنهج الدعوي بما تقدم من اعتبار تحريك قلب الداعيه وتهييجه إلى ركوب مطية ولإستشاعه بغربة في الدنيا وذنوب رحيلها عنها إلى سفر لا عودة له منها. ولا ينفع فيه من زاد الا التقوى قال تعالى قل متاع الدنيا قليل والاخره خير من اتقى ولا يظلمون فتيلا وقال تعالى وتزودوا فان خير الزاد التقوى وقال صلى الله عليه واله وسلم ما لي وللدنيا ما أنا في الدنيا الا كراكب فظلمت تحت شجره ثم راخ وتركت فقال صلى الله عليه واله وسلم لابن عمر رضي الله عنهما كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل وعد نفسك من هذه الحدود وعليه فان الفهم السليم يقوم على ركيزتين اساسيتين الركيزه الاولى المدرك ندرك الدعية حقيقة وجوده في الحياة والغاية منها وتتجلى في تحقيق العبودية لله تعالى وتحصيل الغاية العظمى من خلق الخلق ومن بعث الرسل كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الرغمود يحمل داعية نفسه على الطاعة والدعوة إلى الله وهدايه الحياة إلى أقوى بسراط وقيادتهم إلى الحق وإخراجهم من الظلمان إلى النور والجهاد في سبيل الله باليد والمال واللسان والقلم لتكون كلمة الله هي العليا وإمارة الأرض بفعل الحسنات والطاعات وغيرها من المهام النبيلة التي ينتهض بها الداعيه بصحة القصد وصدق النيه وغايته في ذلك مرضاه ربه سبحانه قال تعالى يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق دهاجكم هو لتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج من لتأبيكم ابراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونهم شهداء عن الناس تأقيموا الصلاة وآبوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولانا فنعم البولى ونعم النصر فمنصب الداعي إلى الله بين الناس لهذا المنظور في بعده الدعو هو الإمامة بالحق وهداية الخبر وحمل الناس على إصلاح عقيدتهم وعبادتهم وسلوك وإخلاق ومعاملاتهم وذلك بالقدوة الصالحة وإرشادهم إلى أكمل هذا وبأحسن وسيلة وفي اقرب طريق لأن فعل الخير والاتصاط بالتمال دعوة إلينا بالعمل وهو أبلغ من الدعوة بالقوم وفي مقابل ذلك فإن من أسوأ المساعد طلب الإمامة لأجل الترقص على الناس والتقدم عليهم فإن السعي في تحصيله مذموم لأنه مسعى المتكبرين لا من عمل متقن بل همن يعتبر قرص الحياة يتمتع بمداد الجسد ما وسعه وليس له من غاية في الحياة إلا إشباع ضغضات الشهوات التمتع بالملذات وياكل كما تأكل الانعام ذلك منتهى أمله واقصى غايته ومبلغ علمه قال تعالى فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد الا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم وعمارتهم في الارض البغي والفساد وعملهم الدعوي الانكار والتشكيك و اثاره الشبهات لإخراج الناس من النور الى الظلمات فمنصب الداعية فيهم الامامه بالباطل وتضليل الخلق والسعي الى افسادهم فهؤلاء هم دعاه النار قال تعالى اولئك يدعون الى النار والله يدعو الى الجنه والمغفرة باذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون وقال ايضا وجعلناهم ائمه يدعون الى النار ويوم القيامه إلى الله صوم فركزت ان يعمل الداعيه على ترك تعلقه للحياه الدنيا وملذاتها ويفرع قلبه من سمومها ويتجافى عنها لانها دار الغرور وقد حذرنا الله ورسوله من خطوره التعلق بها والوقوع لاشراكها قال تعالى يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بلا جغره فقال صلى الله عليه وآله وسلم إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظوا كيف تعملون فالتقوا الدنيا والتقوا النساء فإن أول فتنة جميع إسرائيل كانت النساء ويحرص الداعي إلى الله في تحقيق رايته أن يجعل قلبه متعلقا بالآخرة ويفتل عليها بصدق ويؤثرها على الدنيا لأنها باقية والباقي تحق بالحرص والعمل من الفاني قال تعالى والآخرة خير معظم قال تعالى ما عندكم ينفذ وما عند الله باق والباقي الوخير جدير بالتقديم على القليل الزائل قال تعالى قل متاع الدنيا القليل والآخرة خير لمن اتقى ولا كل فتيل. وعلى داعية إلى الله أن يشعر بالغربة في الدنيا ويحس بقرب رحيله عنها حتى يقطع التسويف وطول الامل فيكسر أمله في الدنيا ويجعلها مزرعة الاخره ومطيه النجاة وهذه الحقيقة اتفقت وصايا الأنبياء وأتباعهم على التنبيه عليها قال تعالى عن من آل فرعون يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار وعلى البعض أن يتزود من دنيا لآخرة فإن الإحساس بالغربة أدعى له إلى المغادرة بفعل الصالحات والقيام بالطاعات والإكتار من فعل الخيرات فلا يهمل ولا يمهل اغتناما الدنيا بالفوز بالاخره قبل فوات الاوان لانه لا يدري متى ينتهي اجله قال ابن عمر رضي الله عنهما اذا امسيت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك المراضي ومن حياتك بموتك فعلى الداعي أن يجتهد في العمل الصالح ويذكر من وجود الخير وفي طريعة في ذلك الدعوه إلى الحق وإدارت الخير مع التجاهد عن الدنيا والزهد فيها والإعراض عن مشاغلها فما احوج الداعية إلى الله إلى هذا الفهم الدقيق في منهجه في الحياة والدعوة. فهو لب العلم وغايته وبه يتميز المنهج الدعوي الذي يسلكه مع اخلاص القصد فيه وبدونه لا يعد العالم عالما ربانيا وإن حفظ المتون ورددها بلسانه واستوعب شروحها وملأ بها صدره واستحكم الاحكام باصولها سوى بها الصحراء في ثور وعرقه ديعامه الثانيه صدق الايمان الراسخ والمراد في هذه ان يكون ايمان الدعيه صادقا وعميقا راسخا بحيث يتيقن ان الاسلام مصدر وحي ودين حق وان ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الله تعالى هو الهدايه يخرج الناس من الظلمات الى النوم فأن الله أداه إلى دينه القوي الذي لا يقبل دينا غيره وعمره بالدعوة إليه فهذا الرسوح في الإيمان العميق مؤسس على علم قطعي ودينة ثابت مستمدة من الإسلام ذاته ومستوحاه من مقاصده ومراميه فيمنعه من قبول اي تحول عما تيقنه او ادنى شك او مساومه فيما امن به واعتقده بل يعتبر صاحبه ان اي انحراف عنه ضلال واتباع للهوى وقد جاء في التنزيل قوله تعالى قل اني نريد أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا اتبع اهواءكم قد ظللت اذا وما أنا من المهتدين اما من تتخطف الشبع وتؤثر فيه الشكوك او يضطرب إذا ما صادفته محنه او عارضته فتنه او شده فهذا مرتب ضعيف الديهان سريع الميلان متقلب فشك بالمنافق الذي وصفه الله سبحانه وتعالى بقوله ومن الناس من يعبد الله على حظ فإن أصابه خير نقمع المليد وإن اصابته فتنه قلب على وجهه خاصر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين ذلك لأن المنافق يدخل في الدين على طرف فإن وجد ما يحبه ويصلح له دنيا أقام العبادة واستقر عليها وإن وجد ما لا يحبه وتغيرت عليه دنيا وفسدت طلب عن العبادة وصار نفسه عنها فإن ألمت به شدة أو أصار فتنه او أو ترك دينه وارتز عنه فلا هو حصل من الدنيا على شيء وأما في الآخرة فهو في غاية الشقاء والفهان وهذا الإيمان الراسخ ضروري بالداعية إلى الله تعالى فإنه يثبته الله به على الحق اليقين فلا يتحول عنه مهما لاقى من فتن ومحن ولا يتأثر ايمانه الصادق العميق ولا يزود بأي سبب خارجي مهما كان نوره وطبيعته سواء اجتمعت عليه قوى الشر والفساد أو اقترنت شبهات المضلين بخوارق العداء أو انصرف عنه الناس ولم يستجب له إلا القليل أو تركوه جميعا فانه لا يضعف امام الجبهات المؤذية ولا للكثره المعاديه وقد اخبر الله تعالى في كتابه عن نوح عليه السلام انه لبث في قومه ألف سنه الا خمسين عاما يدعوهم الى عباده الله وحده ولم يؤمن معه الا خليفه ومع ذلك لم يتصرف إلى صفاء قلبه تبر الشك والارتياب بقي قائما بالحق ثابتا عليه موصولا به يدعو إليه فذلك الداعي المسلم ينبغي الله لا يتزحضع إيمانه الراسح لما هو عليه حال الأمة وضعف كلمة الإسلام فيها ولا تدهشه قولة الكفار على المسلمين وجولتهم ولا تزلزله قدائق البعض لهم الشكوك والشبهات على حقية الإسلام وصدق القرآن سواء من الكفر الفجر أو من أدعيات الإسلام وعلماء السود المستثيرين وراء كلمة الإسلام التي ينطقونها بألسنتهم ويبدونها في مجالسهم ويقيتون مكرا شديدا وكيدا عظيما وضلالا مبينا بل الداعيه الى الله تعالى يفرح بالاسلام والقران ولا يزداد بهما الا ايمانا وتثبيتا قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون ولا تستنويه احواله واهوال المتربصين والشاملين والمناوبين بهذا الدين ولا تضعفه بل على العكس تدفعه للمزيد من بذل الجهد والتضحيه في سبيل اعلاء كلمه الله هذا ولا يتخلف عن ذهن المتامل المتفحص ما يولده الايمان العميق الراسخ من ثمرات طيبه ولوازم حسنه وهي كثيره العدد وجليله القدر وتاتي في طبيعه ثمرات الايمان الراسخ الاولى محبه العبد بربه ومحبه ما جاء الله من العلم والعمل وتقديم مراده على ما سواه وهي محبة مستلزمه بغاية الذل والفضوع وهي أعلى الحب وأرفعه قدرا قال تعالى يحبهم ويحبونهم فقال تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله وهذه المحبة تخلق أثرا طيبا يحس العبد بحلاوته من منطلق ثلاث مقامات مقام التكميم وهو كمال حب الله ورسوله وتقديم محبتهما على ما سواهما الى ابعد الحدود والغايات ومقام التفريق وهو التفريق بين ما يحبه الله تعالى من الاقوال والاعمال والاشخاص وبين ما يبغضه فيحب العبد ما يحبه ويبغض ما يبغضه الله مقام دفع الضد وهو ان يكره ما يضاد الايمان اعظم من كراهيته في خاطه النار قال صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوه الايمان ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما وان يحب المرأة لا يحبه الا لله وان يكره ان يعود الى الكفر كما يكره ان يقذف في النار وللمحبه على ماذا منها اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في هديه والاقتداء به في سيرته وفي دعوته وطاعته في أوامره واجتناب نواهيه لقوله تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله وقوله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنا بمن كان يرجو الله واليوم الاخر وقوله تعالى من يطع الرسول فقد خطاها الله ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا وقوله صلى الله عليه وسلم فاذا أمرتكم بشيء فاعفو منه ما استطعتم واذا نهيتكم عن شيء فدعوه قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين العلامه الثانيه بالمحبه الشعور بالشفقه والرحمه على المؤمنين متجليه في ادله مشروعه بقوله تعالى في صفه النبي صلى الله عليه وسلم مع اصحابه رحماء بينهم وبقدر ما هو لين رحيم بالمؤمنين فهو قوي على الكافرين عزيز في ظاهره وباطنه شديد لا يحس بهوان أو استكانه أمامه ولا بصرار في غيبته قال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشدار على الكفار ثالثا الجهاد في سبيل الله وهو الاجتهاده بحصول المطالب العليا التي يحبها الله من الإيمان والعمل الصالح ودفع ما يغضبه من الكفر والفسوق والعصيان لا يرده عما هو فيه من طاعة لا يدعوه إليه وإقامة الحدود ونصرة الحق وقتال أعدائه والقمر بالمعروف والنبي عن المنكر لا يرده عن ذلك كل راد ولا يصده عن وصار ولا يكون منهم لوم الله ولا يمنع منهم عدل العادلين. قال تعالى يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يحكي الله بقوم يحبهم ويحبونه هذهه على المؤمنين عزته على الكافرين جاهدون في سبيل الله ولا يخافون نوم ويتطور جهاد داعية المبذور في دوام النشاط في طاعة الله والاشتراك في قضايا والتفكير في وسائلها ودعائمها وطريق تحصيل الغاية منها ويبقى حريصا على إنجاح عمله يغفر دائما ما يحبه محبوبه من غير مبالاة بالمشاعر التي تعترضه والأكعاب التي تصيبه حتى يتم التبليغ والتبيين وتيسير سبب الهداية للناس وهو في ذلك يقدم المحبة الشرعية على المحبة الفطرية الغريزية من محبة الآباء والأولاد والأهل والعشيرة والأموال والأوقان وسائر ملاك الدنيا وحطامها قال تعالى: قل إن كان هذا لكم وأبنائكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأنوار اقترفتموها وتجار تخشون كسادها وما ترضونها حبا إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله تردصو حتى يحيي الله بأمره الله لا يهدر قوم الفاسقين والدعيه الى الله تعالى ان ترك موالات الله بموافقته بما يحب ويكره ولم يبذل الجهد في تحصيل ما يحبه الله من أنواع الطاعات وسائر الخيرات ودفع ما يكرهه من الكفر والفسوق والعصيان كان ذلك علامة ظاهرة على ضعفه في تحقيق إحدى قصول العبادة وهي محبة الله تعالى هذا ومن لوازم تلك المحبة الإطلاع من كلاوة القرآن وذكر الله للجميع وإضافة إلى تبدله بالقيام بالطاعة على غير وجه استثقال ولا استحاش بل يتنعم بطاعته ويهنس بمناجاة ربه ويأسف على كل فراغ ضائع في غير ذكر الله وعلى كل وقت فاته في غير طاعته ومن لوازمها أيضا أن يؤثر ما يحبه الله ورسوله على ما يحبه هو في ظاهره وباطنه فلا يغضب بنفسه وإنما يغضب لربه غيره لله اذا إذا انتهكت من ويحب لقاء الله بمحبة المحب لحبيبه لذلك فهو لا يكره الموت إذا جاء لأنه مفتاح لقائه مع الله تعالى وطريق الوصول إليه وليس بخاف على الداعية أن محبة الله تعالى هي النافعة في الآخرة وحدها وهي سبب كل محبة دينية أخرى من محبة الرسول ومحبة المؤمنين فإنها ترجع إليها لكونها مبنية عليها فكل محبة خلت من محبة الله فهي دنيوية لا نفع فيها في الآخر فالعاقبة والعداوة والبغضاء قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم ببعض عدو إلا المتقين وقال تعالى وتقطعت بهم الأسباب قال ابن عباس رضي الله عنهما المودة أي المحبة لذلك كان من مهمات الداعية إلى الله أن يدعو الناس إلى أن يبنوا علاقتهم على محبة الله الجامعة لأنواع المحبة وأن يرسسوا عليها النيان والمعتقدان والأقوال والأعمال ومن تمرات الإيمان الراسخ خوف العبد من ربه وذلك أن تنبعث في القلب خشية من توقع المكروض سواء كان متيقنا أو مظنونا والمراد بالخوف الصيروره إلى أبعد غاياته ومنتهى كماله حيث لا يخاف شيئا أعظم من الله تعالى ذلك لأن الخوف موجب الأروب إلى الله مع اقترامه بحلاوة وصمحنينة وسكينة ومحبة فالخوف عبودية القلب لا تصبح إلا لله وحده وهو شرط تحقيق الإيمان لقوله تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين ومن خوف العبد من الله علمه بالجناية وقبحها وتصديقه بوعيد الله على ارتكابها وإن عصيانه وعدم القيام بحق الله تعالى يفضي الى ترقيب العقوبه عليه كما يعلم أن المعاصي قد تحول بينه وبين التوبه وعاكبه فازدياد الخوف من الله والرهبه من حصول المكروه في نفس العبد انما يكون بازدياد معرفته بالله وفقه عظم الجنات في مخالفة رب البرين وبالعكس ينقص الخوف من الله لنقص معرفته بالله فبحسب معرفته بالله وفقه بحجم جريمة ونوعها تكون قوة الخوف وضعفه فلهذا قال النبي صلى الله عليه واله وسلم والله اني لاعلمكم بالله عز وجل واخشاكم له وقد أخبر الله تعالى أن العلماء هم أخشى الناس لله تعالى فقال عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء والداعي إلى الله إذا خوف الله أفضل على كل ما أمر الله به وابتعد عن كل ما نهى عنه وعقد الوقاية من كل الآذان مفضية إلى العقوبات في الآخرة وفي طريعة الوقاية تقوى الله وعلى راس تقوى الله الجهاد في سبيله ومنه الدعوة إليه والداعي الله حتى يستشعر حلاوة عبادة الخوف من الله ينبغي أن يحببنا خوفه لدوله لله وقضوعه له وانتصاره بين يديه ويدعم لأحكام الله ويصدق في الانفتاح لطاعته من غير ان يوصل قوته من الله الى رسول الظن به او القنوط من رحمته فقد اثنى الله تعالى على انبيائهم للخوف منه فقال عز وجل انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا كما امتدح عباده المؤمنين بقوله ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون والذين هم بايات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلا انهم الى ربهم راجعون اولئك يسارعون في, في الخيرات وهم لها سابقون ان ازدياد خوف العبد من ربه ورحبته من عقابه وعذابه يكسبه هدى ورحمه وهما من ثمرات الايمان الراسخ ومن لوازم الخوف من الله كما اخبر الله تعالى قوله هدى ورحمه للذين هم لربهم يرهبون وبنى الاثار الطيبه التي يثمرها الايمان الراسخ رجاء العبد ربه الذي يسبرها الإيمان الراسخ الرجاء وهو طلب ما عند الله تعالى من الرحمة والثواب والفضل والنعم والمطلوب هو كمال الرجاء وغايته لأن كل فضل الله واهب وكل نعمة الله معطيها فهو الصمد سبحانه المقصود في الحوالي لذلك كان كمال الرجاء لا يصلح إلا بجاء تعالى فقد أسمى الله على أنبيه فيه فقال إنهم كانوا يشارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورغباً ولا يتحقق رجاء المطير في تواجر الله ورضوانه ولا رجاء التائب في عفو الله وما الا إلا باحتراف العبد به الله وكرمه وإنعامه وإحسانه وصدر في فيما عند الله تعالى ولذي في القيام من الصالحه الصالحة في الخيرات فتلك أسداد مذبة لرحمة الله ورضوانه وتأييده ونصره لذلك لا ينبغي ذراج رحمة ربه أن يقنعها من رحمه الله أو ييأس من روحه فقد وعد الله تعالى عباده المؤمنين وعجا صادقا لحصول رحمته ومنعهم من الخنوط و منها قال تعالى ومن يقنع من رحمه ربه الا الضالون و قال تعالى ما تياس من روح الله انه لا يياس من روح الله الى القوم الكافرون ولا يعد راجيا من فرط في اسباب الرجاء وقصر في العمل الصالح أو لم تصدق رغبته فيما عند الله تعالى فهذا رجاء المتمادي في المعاصي الذي يطلب الثواب بلا عمل ولا توبه تمنيا وغرورا والداعيه الصادق يدفعه ايمانه الراسخ إلى تحصيل اسباب الرحمه والتعييد والقبول وما وسعته قدرته بالوجه المطلوب شرعا من غير تسويق ولا تحقيق وهو في ذلك يرجو من الله ان يعينه في تصحيح أعماله ومساعده وان يوفقه للاستمرار على تحصيل اسباب القبول من غير ان يقترن في ادنى شروط أو ياسر فهو يعلم أن الله تعالى صادق في وعده وانه على كل شيء قدير لذلك يؤمن ايمانا جازما ان وعد الله متحقق للمؤمنين الصادقين وللدعاه العالمين بالنصر والتاييد والتمكين والثواب الجزيل قال تعالى ولينصرن الله من ينصره إِنَّ الله لقوي عزيز وقال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لنفع المحسنين فهذه من ثمرات الايمان الراسخ محبه وخوف ورجاء وهي الاصول التي تقوم عليها العباده ولا تتم العباده الا باجتماعها جميعا في قلب المؤمن الصادق مقرونه بلوازمها لذلك فكل داعيه يدعي محبه الله والخوف منه ورجاءه ثم لم يذعن لاحكم الله واوامره ونواهيه على وجه الذل والخضوع فهو مرتب منحرف عن سواء السبيل واي انفراد باحدى العبادات الثلاثه في قلب العبد قد يحصل له من جراء تخلف بعضها خطا في مسلك العقب و وقد افصح بعض السلف عن هذا المعنى بقوله من عبد الله بالحب وحده أو ينبغي ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجع ومن عبده بالخوف وحده فهو حرور ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن وحد الدعامة الثالثه الاعتماد القلب الموصول لك والمراد باعتماد القلب أن يفوض الداعي أمر دعوة ولواحقها من النصر والتعييد والتمكين إلى مولاه وناصره بل الى مولاكم وهو خير الناصرين ويعتمد عليه سبحانه في تحصيل هذه المطالب العالمة يسعى لتحقيقها والظهر بها فهو يدين الله بالتوكل عليه والفراح الكامل بين يديه فالتوكل المطلق على الله تعالى هو جزء من عقيده المؤمن لا يجوز بحال أن يكون بغيره قال تعالى وتوكل على الخير الذي لا يموت فقال تعالى وعلى الله فليتوكل المؤمنون وقال تعالى على الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين ولا ينبغي للداعيه أن يفهم التوكل بمعنى التواكل أو كلمة يلوك بها لسانه دون فهم بمعناها أو وعي بمرماها فينبذ الأسباب ويترك العمل ويقنع بالهون والجنب ويرضى بما تجري به الأقدار تحت مده التوكل على الله فمجرد الطنب عن التوكل يغني عن الأسباب المطلوبة ضلال فهو ظن قصوم العقيدة والمحجوبين بمعاصينه وإن مذاعية المؤمن يوثق الصلة بربه بالطاعة والتقوى ويؤنق الرضا بالتوكل عليه وتفويل أعمال الزعوية وسائر شؤونه مليم وذلك بإعداد الأسباب المطلوبة لها وتسخير طاقته في احضارها واستفراد وسعه في إثمانها فيعمل ولا يعجز ولا يكسب ويحرص على ما ينفعه فإن العجز والكسل خلقان ذميمان استعاذ منهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل فاوصى بالعمل والحرص فقال احرص على ما ينفعه واستعن بالله ولا تعجز مع اعتقالي الجزم. ان تحصيل الاسباب والسعي الى ايجادها فيما امره الله به عباده لله وطاعة له والله تعالى فرض على العباد ان يعبدوه ويتوكلوا عليه قال تعالى فاعبده وتوكل عليه وقال تعالى واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذ وكيلا وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه والعبد لا يكون مطيعا لله الا بفعل ما امر به وترك ما نهى عنه ويدخل التوكل في هذا المعنى من الانابه الى الله والمتاب إليه قال تعالى قل هو ربي لا اله الا هو عليه توكلت واليه مكان وقال الله تعالى عن شعيب عليه السلام عليه توكلت واليه اغنيت فالداعيه يؤمن بان الاسباب ليست بمفردها كفيله بانجاح المساعي وتحصيل المبتغى وتحقيق الامل فإن الاعتماد عليها لوحدها ينافي التوحيد واهمالها مع القدرة على إحضارها وإعجابها فسق ومعصية وإنما يتعلق قلبه لخالق الأسباب وموجبها فيأكل الداعية أمره إليهم في تحصيل النتائج والفوز للرغاية دون الخلق الذين لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم نفعا ولا ضرع قال ابن تيميا رحمه الله هل إلى الأسباب شرك في التوحيد ومحاولة الأسباب أن تكون أسباب نقص في العبد، والإعراض عن الأسباب المأمورة بها قد في الشر على العبد أن يكون قلبه معتمدا على الله لا على سبب من الأسباب، والله ييسر له من الأسباب ما يصيبه في الدنيا والآخرة. إن كانت الأسباب مقدورة له وهو مأمور بها فعلها مع التوكل على الله كما يؤدي الفرائض وهو يجاهد العدو ويحمل السلاح ويلبس جنة الحرب ولا يكتفي في دفع العدو على مجرد توكله بدون أن يفعل ما أمر به من الجهاد ومن ترك الأسباب المحمورة بها فهو عاجز مطرق للموت انتهى كلام الثاني كذلك كان التعليم النبوي فقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجمع بين الأسباب الإيمانية والماديه في معالفه ومتاله فلا يقوض حربا حتى يعد لها عدتها ويهيئ لها أسبابها فيرسم القطة وينظم الصفوف ويختاروا الزمن والمكان المناسبين إذ نظام الأسباب من السنن الكونيه لا ينافي التوكل بل هي أسباب مأمور بها شرع لقوله تعالى واعد لهم ما استطعت من قوتهم من رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم والإعراض عنها قد حمد وكان صلى الله عليه وسلم لا يعلق نصره إلا على الله ولا ينيق فلاحه وفوزه إلا بمشيئة مولاه فيقع يدي صلى الله عليه وسلم ساعيا الله تعالى النصر وتمكين بقوله اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب أهزمهم ونصرنا عليه فالداعية إذا نستمد نظرته إلى الأسباب من روح الإسلام ومن هدي سيد الخنان عليه الصلاة والسلام فتيقن أن التوكل على الله عمل وأمل وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وأن الله لا يضيع اجر من أحسن عمل وأن الله مع الذين اتقوا والذين هم سيكون وكلما ازداد تعلقه بخالقه ورازقه ومولاه وناصره اكسده فربا وتاييدا وزاده رفعه وتمجيدا وكفاه ما يريد وحقق له ما يصبو اليه من عز وكمال متى ينال به الرغائب ويحفظ به على المطالب ويحفظه من المصائب ويدافع عنه ويؤيده ويمكن له قال تعالى ولقد صدقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغائبون فقال تعالى فلينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز قال الله تعالى ان الله يدافع عن الذين امنوا ان الله لا يحب كل قوه كفوه وعلى الداعي أن يتيقن أن نصر الله بعباده المؤمنين وعونه لهم وانتقامه من حادهم أو شاقهم أو آذانهم أو كذبهم بدعوتهم أو نفر الناس عنهم أو صدهم عن دعوة الحق وعن هدايتهم لهم إلى صراط المستقيم آت في الحياة في الدنيا لا هذا سواء كان ذلك بحضرتهم أو في غيبتهم أو بعد موتهم ونصر الله يوم القيامه حاصدا يشهد الملائكة والانبياء والمؤمنون على أممهم المتزدة قال تعالى إنا ننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم قال ابن كثير رحمه الله المراد من نصر الانتصار لهم ممن اذاهم سواء كان ذلك بحضرتهم او في خيبتهم او بعد موتهم كما فعل بقتله يحيى وزكريا وشعيا سلط عليهم من أعدائهم من اهانوا وسفك دماءهم أما الذين راموا صلب المسيح عليه السلام من اليهود وصلب الله تعالى عليهم وحروما فأهانوهم وأدلوهم وأظهرهم الله تعالى عليهم ثم قبل يوم القيامة سينزل عيسى بن مريم عليه الصلاه والسلام إماما عادلا وحكما مبسطا فيقتل المسيح الدجال وجنوده من اليهود ويقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزيه فلا يقبل إلا الإسلام وهذه نصرة عظيمة وهذه سنة الله تعالى في خلقه في قديم الدهر وحديثه أنه ينصر عباده المؤمنين في الدنيا ويقضر اعينهم ممن آلاهم وفي صحيح البخاري عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال يقول الله تبارك وتعالى من عاداني وليا فقد بارزني بالحرب وفي الحديث الاخر اني لافقه لاوليائي كما يفقه الليل الحرم ولهذا اهلك الله عز وجل قوم نوح وعند وثمون واصحاب الرسل وقوم دوق وأهل مدين وأشباههم وأضراضهم ممن كذب غصر وخالف الحق وأنجر الله تعالى من بينهم المؤمنين فلم يهلك منهم احدا وعذب السابسين فلم يهلك منهم احدا قال السوفي لم يبعث الله عز وجل رسولا قط إلى قوم فيقتلونه أو قوما من المؤمنين فيدعون إلى الحق فيقتلون فيذهب ذلك القلب حتى يبعث الله تبارك وتعالى لهم من ينصرهم فيطلب دماءهم من من فعل ذلك بهم في الدنيا قال فكانت الأنبياء والمؤمنون يقتلون في الدنيا وهم منصورون فيها وهكذا نصر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه على من خالفه وناوله كذبه وعداته فجعل كلمته هي العليا ودينه هو الظاهر على سائل الفتيان وأمره بالهجرة من بين ظهراني قومهم إلى المدينة النبويه وجعل له فيها انصارا واعوانا ثم منحه أكتاف المشركين يوم بدر فنصره عليهم وخذرهم له وقتل صناددهم وأسر صراتهم والسرع المقرنين في الأصفال ثم من عليهم بأخذ الفداء منهم ثم بعد مدة قريبة فتح عليه مكة فقرر عينه ببلده هو البلد المحرم الحرام المشرع ومعظم فأنقضه الله تعالى به مما كان فيه من الكفر والشرك، وفتح له اليمن ودالت له جزيرة العرب كاملها ودخل الناس في دين الله ثم قبضه الله تعالى إليه لما له عنده من الكرامة العظيمة فأقام الله تبارك وتعالى أصحابه خلفاء بعده ابلغوا عنه دين الله عز وجل ودعوا عباد الله تعالى الى الله عز وجل وفتحوا البلاد والراساتين والاقاليم والمدائن والقرى, والقرى والقلوب حتى انتشرت الدعوه المحمديه في مشارق الارض ومغاربها ثم لا يزال هذا الدين قائما منصورا ظاهرا الى قيام الساعه ولهذا قال تعالى إننا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياة في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد اي يوم القيامه تكون النصره اعظم واكبر أجل هذا وقلب الداعيه الموصول بالله المعتمد عليه المقتدي بالهدي النبوي والمؤتسي بالتعليم المحمدي يشعر بخلاوة الإيمان ويحس بجزة الإسلام ويعظم في نفسه الحق وحب أهله ويشعر في عينيه الباطل وغواب وينتزع من قلبه مخابة الناس ويحتمل أزام في ذات الله فلا يضره في عالم مواطنين الصاد ولا يخشى كيد التابدين والحاسدين قال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فهذه إذن الدعائم الإيمانية للداعيه وهي مقومات زاديه في الدعوه الى الله وكلما قويت معانيها في نفس الداعيه كانت علامة ظاهره على عمق ايمانك وصحة منهجه وصدق دعوتي سابتاً فيها درب العلماء العاملين وماضياً فيها على سنن المؤصرين والصديقين والله أسأل أن يسدد خطانا ويرهينا التوفيق لتقديم المزيد من العمل العلمي لهذه الأمة رابياً أن أكون فد وفقت فيما بذلت حفقت ما أملت وعلى الله قصد السبيل والاتكام في الحال والمآل وآخذ دعواناً أن الحمد لله يرى بالعالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليمها جز الله على ما قدموا أحد قد لنا جزاه الله خيراً ويعني هناك بعض الأسئلة وادت إلينا أريد أن أترى على الشيخ قولوا السائل جزاكم الله خيراً الشيخنا وواليدنا نشهدكم حبنا لكم كده سؤالي هو ما توجهكم ابنائكم المقبلين على التخرج الذي انصحوا به الطلبة حال التخرج أولاً أن يضعوا عملهم في تكريس العلوم التي تعلموها ويوظفوا هذه العلوم ويجسدوها عمل بحيث أنهم يعملون في ما تعلموه ويوظفوا ذلك ايضا في حلقات ومتلاعات يحصل لهم لذلك الإخلاص بالعلم لأن الإخلاص بالعلم مؤسسا. على العلم وتعلمه وتحصيله والاستزاز منه وعقيد في طلبه مع إخلاص القصد فيه والعمل ايضا لمفتضى ذلك العلم الذي يؤكد هذا العلم ولا يذهب عنه أن العلم يحفظ بالعمل فإذا ذهب العمل يذهب عنه العلم ويخصص تورطاً واسع لأن العلم كلما أعطيته وكلك أعطاك بعضه لهذا ليست الاستزازة من العلم ثم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لا بد من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لمن اراد ان يوسع دائره صلاحه لانه فيه فرق بين الصلاح واجل الصلاح فالصلاح قد يكون في نفسه يتعلم الامور الاساسيه والضروريه وإن استزاد غيرها فحسن وان عمل بمقتضاها فهو قد نفسه فاذا تعدد ذلك الى غيره فهذه التعديات تكون اصلاحا قل هذه سبيلي أدعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين فتتعبد هذه الدعوه إلى الله سبحانه وتعالى بتقرير التوحيد وتحذير الناس من الشرك والرفوع في البدع ونفع الناس في امور عباداتهم حتى يصلح عباداتهم ايضا معاملاتهم وكل هذه يبقى أيضا هذا في حيز من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ويكون عمله هذا عملا اصلاحيا اذ تتوسع به بائعه صلاحه كلما ازداد سعه صباحه الا وازدادت ايضا محنه ازدادت مصائبه وفتنه التي تطرا عليه لذلك ينبغي على طالب العلم الذي حصل شيئا من العلم وكرس بعد ذلك اياما يكرس هذا العلم بالزياده فيما نقصه ثم بعد ذلك يوسع دائرته الى خارج نطاقه الى الغير فلا بد ان يتحرى من الاخلاق من بعض الاخلاق التي ذكرنا ان يعزف عن الامور الدنيويه والتجافه عن دار الغرور ولا يطمع بما عند الناس وان يصبر ايضا من جهه اخرى على عبديه الناس له في مسيرته لان كل دعوه قائمه بالحق الا وجد من يصد عنها و يقتضي هذه الدعوه كما هو حاصل في من قبل، وايضا الى إلى التوحيد من بعد، و الهدى في الجنة أيضا لا بد أن يتحل، وهو في هذا الباب بالصبر على أربع أقسام أو على أربع أنواع صبر على أداء أدوات بعض صبر على ترك المناهي وترك المحرمات وصبر على اذى الناس و وتحملهم تحمل اداهم وصبر على المصاحب والنكبات هذا الصبر الذي ينبغي ان يتحلى به الداعية ان ترعى في تحقيق معنى الصلاح فقد ذكرت جانبا أن الصلاح يكون لنفسه وهذا امر مرغوب به لكن احسن منه أن يزيد هذا الاصلاح الى غيره اما بتعليم الناس امور دينهم ويأتي في طريقه ذلك علمهم او يعلمهم علمهم التوحيد الخالص ويحذرهم من الوقوع في المهالك على راس المهالك لله سبحانه وتعالى فلا قال سيدين داعيه الى الله سبحانه وتعالى وتتحقق دعائمه كما ذكرت آنفا في المحاضره السابقه بأولا الفهم السليم الذي يقوم عليه الدعاه والركيزه الاولى والركيزه الثانيه تتمثل في الايمان العميق والركيزه الثالثه تتمثل في الارتباط الوثيق والارتباط الوثيق يكون في تعلقه بالله سبحانه وتعالى في تحقيق ما غيأ له في الأسباب وأوجد له المساعد ويكون تعلقه بعد ذلك في تحقيق هذا المبتع الوصول إليه إنما يكون يؤتل على الله تعالى في ذلك إنه يكون والحال هذه الصورة التي تنعكس على صدق مهمة الداعي في الله تعالى ويتحقق الامال التي يعقدها الناس على هذا الداعيه ليحقق كما قلت هذه الامال وفق ما رسمه النبي صلى الله عليه وسلم في بيان الطريق الصحيح المستقيم حيث انه خط خطا طويلا وخط خطوطا خط عليها فقال هذا صراط الله المستقيم أن اتبعه نجا وهذه القطوط كل معمير الشيطان، من اتبعه غوى اقرأه قوله تعالى فأن هذا صلاحي متقيما اتبعوه ولا تتبعوا السبل وتبرق بكم السبيل العلم عند الله وهذا السائل يقول شيخنا بارك الله فيكم يريد تفسيرا في أقسام القوت من الله الخوف من الله هي خوف طبيعي القوت طبيعي يكون لكل الأشخاص من الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وأودع فيه أمور فقرية وهذه الأمور الفقرية من الخوف والخجل وغير دليل الأمور هذه إذا ورد فيها أنه عن شيء فإن يراد من التقليل ولا يراد منها نزع هذا الشيء بحسبه وهذه الأمور من الخوف الطبيعي ليس محرماً لأنه كما ذكرت آنباً علي طبيعة الإنسان يخاف من الغسد ويخاف من ومن المخلاب ويخاف من الأشياء هذه يسمى على الخوف الخوف الطبيعي جعلها الله تعالى حكاية عن موسى عليه السلام خرج منها خائفا من يترقب أي خائفاً من وذية خوف موسى والملح الذي أرادوا به كيدا وأرادوا أن يقتلوا هذا خوف خوف طبيعي أما الخوف الذي هو منهي عنه والخوف الذي يسمى بالخوف السر أنه يصدر المكروه فيعظم ذلك الجهة التي يظن أنها تلحقه لأذاء مكروه من من يعتقد في قلبه أن ذاك الذي لا يسعى نفسه أن يلفع الأذى عن نفسه هو يعظمه ويقاطنه أن يهديه هذا خوف السير وهذا الخوف الذي ينهى الشرع عنه أما الخوف الذي يكون في منع أو قطع الدعوة أيضا هذا الخوف حرام أما الخوف الذي ذكرناه قبل قليل وهو الخوف الشر في ما الخوف الذي يخاف من الغير ويمتنع من أداء الواجبات او يخاف من الغير فيمتنع عن أداء عن انتهاء عن المحرمات او يخاف من الغير إلا يأمر بالمعروف إنما منكر و ينشر دعوته ويقول كلمه الحق هذا الخوف ماسي اذا فيه خوف طبيعي فيه خوف معصية وفي القوف الشرقين هذه ثلاث أقصان للقوف العلم تقول السعيد شيخانا بارك الله فيكم في هذا الزمان مع ضعف الهيمة من قطول العزائم يجد الطالب نفسه في بعض الأزمين في بعض الأماكن مجبر على الدعوة إلى الله والتفضل قدها وهذا يمنعه الازديادة في تحصيل العلم النافع والاشكال المضروح هل يقبل على العلم ويترك الزفضغ للدعوة أم يقبل على الدعوة لأنها متعينة عليه؟ انا اقول غير عرض بينها الدعوة والدعوة فمن تهوة أهلية الدعوة إلى الله ونستمع الدعوة إلى الله أن يكون الرجل ممكن في جميعها أي فيه أن يعلم شيئا علما صحيحا مؤيدا بكتاب أو بسنة أو باثار صحيحه لا تتعارض اصلا لا مع مقاصد الشريعه ولا تتعارض ايضا مع اصولها ولا مع مراميها فانه يدعو هذا ويوضح ويامر لنتعلمه وينشره وهذا ايضا ليس مانعا في ان يستزيد من العلوم الاخرى لكن هذا كله ينبغي أن يحيط في وقته بجزء الوقت على نحو يتلاحن مع دعواته وقد يكون تلك الدعوة ذلك الوقت المخصص باستزازة أن تكون في ذلك يا دعوة فيستزيد وهذا في علمات إذن لا بين القوة بين الدعوة إلى الله والاستزاده من العلم بل في دعوته قد يكون مؤهلا ينشط في الحلقات العلميه وفي المجالس التحصيليه هذه المجالس التي يكون هو قد هي نفسه فهو ينشط في دعوته ويتعلم ويكرس هذه المعلومات ويستزيد منها وتكون له كزياده علمية يتدرب بهذا بعد ذلك شيئا لشيئاً إلى الى مدارج العلم والكمال حتى يصل بحسب كل انسان وطاقته الاستعابيه فيهم من الله تعالى من عليهم بدقه الفهم وسعه الاستيعاب وقوة الحر ونحو ذلك من الميزات التي قد يرتقي بها الانسان الى اداره حيث ينتهي هذا المستوى من علمه مبلغه في حين غيره قد يفوقه قد يكون دونه ولهذا الله سبحانه وتعالى قال فوق كل بيع من تتفاوت هذه الامور هو متى وصل الى هذه الدرجة يطلق كل جهده في نيلها ثم بعد ذلك يصبح في مسيرته دعويه وفي مسيرته طلبي يصبح خلاصه اذا ولا يريد يريدون تبادله هذا التحصيل لا يريدون تبادله التعرض كما ذكرت انفا ولا يريدون منصب متكذب منصب القمر لكن يريدون ان يصل الى منصب المتقين منصب المتقين هو مطالب عباد الرحمن عباد الرحمن الذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين امامه المتقين تقتضي ان يكون اشدهم تقوى واكثرهم صله بالله ويكون التنافس في الخيارات وعمل الصالحات وعلى عمان الله سبحانه وتعالى يصبح الله الشيخنا خير مبارك في علمه وعمله ونفع به ونفع به وقبل أن نخدم يعني اعتراقا بالفضل وتعبيرا عن محبتنا لشيخنا اختار أراد الإخوة أن يُقدموا نبية متواضعة يعني بجهد المفيد لشيخنا الفاضي وإختار إخوة أن يُقدمها له, له الشيخ معنى من قرآن الشيخ بدرش بدرش الذي حقد عن هذه القرآن المئات من قرر عب سنين طويلة أن يتفضل مشكورة لظام الله الخيان هذا أرجو من إخواننا أن يلتزموا أماكنهم ولا يخرج حتى ينصن فالشيخ وارك الله فيكم فأنتم قلوا سلام عليكم شيخنا الكبير سلام عليكم رحمة الله وبركاته نحيتم فيهنا الكبير أستاذ أمنا ان شاء الله من بعد بينا ان شاء الله الله اكبر باذن يعني على الكلام الطيب ان شاء الله ربي يحفظكم ويحفظ امه ربي ونحفظ القرآن. ان شاء الله